نعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم على محمد وعلى اله اللهم ذكرنا ما نسينا علمنا ما جهلنا علم النافع ارحمنا الرحيم قال عليه السلام ما سالت يجوز نسخ كل ما يجد نسخ القرآن والمتواتر والآحات كلهم بمثله اتفاقا ولا يخالف فيه إلا ما يمنع النسخة مضلقاء أو من يمنعه في القرآن فيجد نسخ القرآن بالقرآن كآيتين العدتين والخبر المتواتر بالخبر المتواتر ومثاله عزيز وقد مثله القرشي بنسخ المتعة عن كان مقضوع بها وذا النسخ هو مقضوعا به لا في أصله قليل. الشيء هذا نسخة من سؤال هو قليل في في عضلة عدم عضل الناس لا مهي. ما هوش ما هي الشمطع ما من الحديقة ما بشي ما مزيد قص هذا قال ويش السنات، دوم تلقى بلقى، قبل, قبل. اللي هو معلوم، دوم أقدور عليه، أياسه، ونسخ الكلام في الصلاة، وقد مثلا وجد وجد مثله قرشي المتعه ونسخ الكلام في الصلاة، يعني كان أفصلها يا عبره. السلام أنا ما بيروني كان يسيري أخرين أخرين أخرين أحساني هذا الحين عاد هذا الحين ما بزيد قال إذا رأى واحد في الصلاة يروح يتوبى ويرجع ويصلي مجل عاد فلاقا أيه <تصفيق> <تصفيق> وإذا عاد هذا الحين يعمل بها إذا صلى ثلاث رفعات ورجع قالوا لنا سلا ثلاث وهو ظهر قال يصلي ركعة لو كنت بشاهنا لو كنت تلهمنا ي في زيادة ركعة ها ويمشي كاد يهمه أب كان يستحمل الكوثيرين يعني استدل بذيك حين قال هالرسول قال أنها قالوا أسهيتهم لك لقص قال كل ذا خل منكرجع قال أنها انا ساختار هبرا عه خلاص هبرا بس لا لا ها ها ماذا اللي يكمل العروب الجابر بالسابر؟ قال الله يكاد بس تذكر؟ هذا الحديث هذا الحديث يدل عليه هذا الحديث كذا مشهور معلوم عند كل الناس وقال الجابر هم بدع كلهم قال صدق قال صدق صدق صدق والأحنا نتأولهم قولها بلن نهقد نسخ بأن الله أحدث قال لا تكلموا في الصلاة بشيء ولا بلن يشيء من قال حتى سبحان الله فهذه المرات هي زيدة ولا هلال مفرد هي ولا تكلموا شيء يعني اي حاجة اصلاح الصلاة ما هو الاصلاح الصلاة ولا فيما يتعلق بها ولا تكلموا شيء <سؤال> <سؤال> بالامام يشيل يعني يروح له متا اييه ما يبزل الامام زيد ينقض و ويرجع ويكمل على ما ها ها ها ها ها ها ها ها هنا ويكمل اللهم صلّا على محمد عليه وليه ونسخ الكلام في الصلاة والخبر الأحادي بالخبر الأحادي نحو حديث الصحيحين كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها لإفادتي كنت نهايتكم أن النهي كان من السنة كلها من السنة وتناس الوضوء المتعه ونسخ غوم مما مسهمنا. بس كل خلاص خلاص انا خلاص انا بدي اودعك يا ابو المدا العزيز ودمت يا ابو رشيد رزقك بالتعافي ما مثلا بشي والخبر الاحادي بالخبر الاحادي نحن ما بهيه الصحيح حينك هنت نجعل قمزي روها فهد رأيتكم انه كان منشنا وقرصت نكاح المتعة ونسخوضوا وقوموا ما الشيء هو ما ذلك قلت القرشي له بنيه انا بلي شو واحد. قد يقول انا بس برجوه عندي مشواذر عنديه ما هو متواتب ما بهم انا قال لك القرشي مثله بهذا لانه عنده متواتب وانا عندي ما هو متواتب هل قمتمثل اه هب تمثال خذي مثلاً زي المتواتر هب عندي, عندي ما هو متواتر عند القراء بعض الناس متواتر عندهم بعض الناس ما هي متواتر أنا كذلك بعض الناس عندهم متواتر بعض الناس ما هي متواتر عندهم الناس كلهم يعني لا الله افلاك العلم الخمسة في فيدوخ في محل اخر فلان اللي الخبر ما هو حجه على الغير الخبر المتتالي ما هو على الغير لا تلزم به الغير انا ما هيا ما مسج النار وما مسج وهو كثير ها ها ها ما ما جالنا على قالنا أن ما هم سائلين يكون من وأجود أن أضعف بالأقواف أجود أن أسخل أحادي بالمتواتر اتفاقاً وأجود لتخسرنا متواترة كارثة وأحاداً عند الجمهور كنص طهرين مباشرة الصائب أهله ليلاً بعد النوم أو صلاة العشاء بقوله تعالى لكم رئيس السيام الآية وفي التوجه إلى بيت المجلسة إنه كان بسنة كان فينا فينا بسنة اه قالوا حنا غير ما على كلام الاولين وعلى شريعه الاسلامي ورجع قال انا خطب مدرسيني علم الله أنكم من الدخان ونام اذا كن وشرب حتى ما أستلم الناس يقولوا هل هو العدد الناس, هو الناس, هو الناس. أيه في عدد الناس هل عدد في عدده؟ أو هو في كون في مكان في الشام في رمضان وفي غير رمضان؟, رمضان؟ أي. هيا قال وقت توجه ثم نسخ على فولي خذ رأي حرام؟ الحرام؟ ها؟ نسخ القرآن القرآن ويسرخ السنة هذا هو التوجه ويسرخ الصيام ماذا هذا على الصيام الأوقات؟ يعني كما كتب سرائع مقتلاتك من الصيام مختلفين يقولون، ناس كانوا يقولون أن الصيام هم كذية. شهر يعني شهر بشهر وناس قالوا لا أن كتب يعني مثلا قد يقولون أن كتب عليكم كما كتب كما كتب مثلا كثلاثين شهر شهر أو مثلا في رمضان ولا في غير رمضان أو الوقت مثلا من هنا لما هنا أو كيف لا <تصفيق> ها ها لا عندك لغتنا اللغة لا لا هو صيام اللغة هو عبدين بسكتوب مالذي حتى عبدين بسكتوب آآ الناس هو ما بلا عندك حين لغتين هم على كذا ولا ما قد جاء شريعة هم, هم <تصفيق> قلنا ماذا جاء شريعة هم الناس يسكون يجب الله عليه مسكون حياسي واحد قوله جكشدر المسجر الحرام لأنه إلا بعض إن كان الأحد وظاهرهم جاوز نسخي بالكتاب والسنة المعلومة لأن جاوز نسخي بالمساجر متفقون عليه والكتاب أقوى منه ولذا قدمه معاذ ولما قدمناه من صور الوقوع جير يجزي أن يكون نسخها بالسنة ويوافقها القرآن أو ثبت بشرائع من قبلنا أو بقرآن نسخته الأوثق أو لا لو جد ذلك لما صح إجماع العلم لو جد لما صح إجماع العلماء على صحة الحكم بنص هي نص علماء أخره عما يخالفه وحذّي الشرائع من قبلنا مع قبلها لحين قالوا الدولات أول وعصدوه ماشي يقول ناس يا يقول ناس سالح هيشبع الله من بل العالم علا يا سه على ما تأخر أحمد من قبلها معتبرتهم بما قصة فيه على لا على أن هذا يعني ما هو سابري يجمعوا على الشيء اللي قدوا منسوك مشي ما بيحماع لا بحقنا. يعني ما المتأخن اللي مدري هم يعملوا وهو منسورة. ما اللي اللي اللي اللي مش اللي الناس كلهم اللي ها؟ ويعمل بالناس اس والله في وقت واحد كل وقت واحد الناس اليوم يعملوا بديه معناته يعمل بالناس اخوال منسف معنى الجهو عامل بدايه لانه ما بده يوصل الناسخه وارجع اوصل الناسخه قلت له فانا عملت بالناس اخوال منسف هذه يقول لا جاز لا تأس تأسيب الرسول لا لا في الرسول كل الناس ما هو في الرسول هنا نحن اذا عملنا بالفعل عملنا بالناس من عملنا في وقت في الوقت الاخر إلا ما أقدر بلغتك فلاجيوس إذا أقدر بلغة النا إيه الناس ما عاد يجوز لك تعمل بلمنزيو أما إذا ما أقدر بلغة الناس غبات تعمل ما يجي لك الناس ومن الحين يجي لك داخل <سؤال> يوم داخل يوم لا إذا فرضنا كان حاله كان حالا.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 <سؤال> لا لا ما من النبي خلاص طفعت دفت طفعت ما عب ما عدي مبع يعني هالجنائي دابهم ما كانوا لهم بدي عكون يبدي ما بين لا يسبر شيء ويلا لا ما هو حلم ما هي أي حلم هو ما هو أي ما هو أي <سؤال> ما هو ما هو لا لا هو أي ما ما هو ما الشي. ما هو أي ما هو أي ما ما نعم نعم هذا الوقت جاء لك مثلا دقائما أنت في قرية <مع> وهم شربوا خمر وانت رحوا ترشد عندهم <مع> لا فلا <لا مع> يجوز لك قلوا تقول لما كنها في اليوم مرة بس ويخليت <مع> <مش مع> أنت عليها شهر وثاني شهر قلو أنتها مع بلافة لسبوع مرة وجاب عشر شهر قلو أنتها في الشهر مرة ما يجوز لك محرم واجب تحرمه عليها من أول الأمر لأني باري باتك خيب المكان بلا كفار والله بلا تستحرين في كل مكان محرم هل ليش نبي الدرج مش ماذا الدرج يا أخي ما قبل شيء إسلام بل أصالح لا. هذا علام ألا به إسلام الإسلام معلوم خلاص ماذا ما لا يقوم من أول مرة خلاص انتهى وانتهى رسول الله ماذا هذا الإسلام منتشر؟ وإيه دائما سبروا الأهل دعنيها القريب في أباظ الله لا انتحق الإسلام أما ذاك لوما قام رسول الله لوما علم تدري يعني ده فرضنا كذي يرفض من أول أمر الله لا يجي لأي حاجة هو انتهت شريعة يجي <تصفيق> <تصفيق> إذا رفضوا رضي آخر ما رضي آخر ما نبي يقول <تصفيق> لا مرض؟ صير كافر حقت المترس بهم على هذه كتر المترس بهم هم قالوا قتل المترس بهم ذي إذا خافوا على الإسلام إن هبا ينتهي الإسلام في جزء المترس بهم أما إذا ما بلا خافوا على قريه ولا على حصن ولا على لا يجزلو هنا الإسلام بدون خلاص عادي هنا عندك إذا هبا يضيع الإسلام إذا ما سبرن دلوا كيف سبر هم كده لا حل له إنت هم أبا حولك تجسر المسلم إذا فيها حفظ بيت هالإسلام هنا إذا هو باي الإسلام باينتهي ما سبرن كيف سبر جاء إزلك هذا الإسلام ما هو محك ها هل دري مدري منين خمر هي لا. لا هو حلال لا هو ان يشرب محرم عليه اذا شرب مثل الحين يجيك مسلم يشرب خمر واحد. <تصفيق> <تصفيق> ما هو داري لو لا خمسة ما بلن تست. رضي رضي. لا, لا ما رضي. ما لا ما يشربوا وراضي لا ما هو ما على بليه. أنه لا يدخل يصبصب خمورهم ما هو حلال, حلال هم أديه في ياهجين هم قالوا أدي ما هو مسكر أما المسكر فهو محرم في كل شيء يعني من الحين تقول كوب أدي ما هو مسكر فهو حلال يعني في تم حلال يد ما هو مسكر أما إذا هو مسكر فهو محرم فيه عند كل الناس روحاني إذا الشراف الروحي سلموا يا <تصفيق> هاسي وانحنا ذا الحين هو لم يقص فيه كسابه وما نسخد زلاوته لا يسمى قران بل سنة لأنه وحي غير متلوب ولذا لا تجيز به الصلاة ومن ذلك مصالحة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة في الحديبية على رد نسائهم ثم نسخ بقوله تعالى فإنعلمتموهن مؤمناتنا الآية روح وين؟ دي ما هم راضين دي لا هذه ماه مرادين نسخ بس أيوة. أيوة. لا, لا نسخ السنة في القرآن سأوف بعد لا القرآن لا بناء على أن السنة ما هو ما كان سأل لا كيف إداهين بين الناس ينسخها؟ بقى يقول له مثلا لماذا هنا في التقسيص وهناك؟ لأن المخروض بين الناس الفرآن يمنبين هيا سيار قال لأم صالة الحديبية فإن عنتم هنا مهمة العيه أو كان الأضعف هو المتواتر ولا أقوى فلا أقل من الجواز لنسخه بالكتاب اللي قطع بإمكانه في نفسه وعدم نزوم المحال منه يعني على يقول الظاهر ما ب شي مصالحه على النساء لأن هنا قالوا مداخ مصالحة الرسول صلى الله عليه واله وسلم أهل مكه في الحديبيه على رد نسائهم ثم <تسفق> نسخ بقوله تعالى فإن انتم هم مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار يعني <تسفق> يردون للكفار او شيء كان وله صالح انه من جاء منهم في ردها ومن راح من المسلمين صرام لا يردهم فالله رجع قال نسخ فان انتم هم مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار النساء رجع النساء ها مدري قد مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري ما مدري ردوا مدري ما مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري بس مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري حكم مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري مدري زين يرد من جاء من دولاك ترده ومن راح من دولاك لاك لا يردوه صل حرس الله مسموا يعتبروا حكمه على القات بعض المرات يمكن بعض المرات ايوه للحجه هله قلت له من حجه الزبير وداك هذي قال اسقي يا زبير بيبارة. بيبارة. بيبارة. اي هذي قال وكان اسقي جاء قلت له هاي اسقي لما الشراه ورجع عندك حماسهم بدو شيوه، قال ها زبير لما عند عند قل ال... ما عند الجدار، ها فنا غير ذي، ها؟ قالوا ها أن الأول ما بلبنان عا لنا صلح، والثاني دولة الحق له كذا. يعني مثلا كان المفروض انه يسقي أسقى لما هناك، واعتبر الرسول مصالحة وقال الى حد فلذا انه رد حين قالها ها أسقى لما هناك هو الحكم الشرعي. وناحد يسقي له مال الحج يعني في قصيدة سر حادها مرة سر حسرت. دي كل الناس بعرف. الناس كل الناس معهم عرف. كل الناس معهم عرف. كل الناس معهم عرف. يا ذا ها؟ الح... الجراب ولا إن بشي جرب لها كثير وبشي مثلا إذاه ناخل تشيلا كثير إذاه رمان إذاه زرع اشتيقال إذاه قاتي اشتيقال كل شيء بحسب الله المزرو مرموك ما لا لا ما ما <تصفيق> يا دار مع مع <تصفيق> ما معهم مرف انتوا معهم مرف ما لانها يأتي العرف اللي ارطي اتراه الناس بعراف مالا قليل ما بي عندي يا خبير دولة في كفاكة ما يالها السيل درو درو عليها ويجلس ما يسبق. ما عاد احتاجك يا ما عاد اه بيعدو خلقها ولا سقرقها بسيط اي اي مال اشي بشي رمه وما بالله امان الشيء امان تخرج قاله ها الله ولا ما منه الخالق على الله هيا وقيل يمتنع أن أسخة السنة معلومة كانت أو مضمونة بالقرآن وهو قول الشافعي صرح به في رسالته قال عبد الجبار ومن أصحابه من يضيف إليه جواز ذلك وليس بظاهر وليس بظاهر من قوله ولكنه لما رأى المسألة تضعف على النظر جعله قولا آخر حسب ما يفعله كثير منهم أنتهى الله خاصة الشافعي ذا أصحابه يخرجوا لها اقوال بعض المرات جمع في المساله خمسه اقوال طيب يقذوا عليه قال الخال قال اليه السبع فوديها عندهم ما هي على قاعده من عندنا أهل المذهب بعضهم با ذهب وذهب ثلاثه بعضهم با ذهب وبعضهم هو كل عندهم قواعدهم كذا كل واحد يصير قال مع قاعده مع المذهب ذا قال قول الشاععي في رساله قال مصرح ما في رساله ثانيه ماي اسوعبه بعشبارة بعشبار <تصفيق> قواعده سو عفيف بعشبار قواعده ولا كلام نفسي محل آخر ولا هذا أمرتيه بل خمسة أقول قول شافعي كذا وقول له كذا وقول له هو كذا وانتهي من أصحابه يعني بحسب لي يقول أقبل المذهب المذهب يذهب وده يه وثاني بيجي وما يذهب ذا ذهب الآخر جو أو من قرنهم وعنده قواعد مقاتلة صديق <تصفيق> والله جمعهم معهم نص الص... آخر جمعهم معهم لا والله يتضي <تصفيق> كي احنا كلم يصرحوا يصرح بعض الآئمة يصرح وينص على هذا ويحتاج يقوم ويتأولوا له إنها أراد كذا ولا إنها هذا نجوها على حسب قواه عزيلا يقولوا <تصفيق> قصي كده ييجي يصرح في محله الظروف ولا لا الظروف ولا جا هو جواب سؤال ولا جواب كذا ولا ما هو لو ما يسبروكم كذا يا مديه كم يا إيتهدات مع العالم بايسأله ذي هنا ويسأله ذي هنا فبلو بالغير لكنه لما رأس يضعف على نضجع عليه قولنا آخر حسب ما يفعله كثير منهم من انتهى كلامه وجمهر المتأخرين من الشافعيه تأولون كلامه لأنه إنما أرادنا في القعد والجواز قال لما محا ومن آئمة الزيدية من ذهب إلى ذلك وذلك للدليل السمع يعنينا قوله تعالى وأنزلنا إلى كذكر وتبيننا للناس ما, ما لما... خلاص هذا <تصفيق> <تصفيق> ضروري إذا قدو عدنا وأنزل الله إليك الذكرى لتبين للناس، فيجب أن يكون ما جاء به الذكر الذي هو القرآن مبينا لا عن هاته حججهم، أذين يقولوا لا رافع عن الناس ورفع الآبان، فإن البيان معناها التبليغ لأنه إظهار سلمنا فالنسخ بيان والانتهاء مدة الحكم كما سبق في مقدمة الباب. سلمنا فأين نفي أي النسخ لأنه إنما تدل على كونه مبينا في الجملة ولا ينافي كونه ناسخاً في الجملة. إليش عادي إيش سلم لا فأين النفيه أين النص على كونه بينا في الجملة ولا أنا كونه في الجملة ما به ما هم خم في الجملة معهم بين اللي كل شيء آه خم بين فكدي يجي بعض المراس يجي من محل آخر ولا منزوق ما هذا لا مجمل قال لنا ليكن تفرى تبين الناس عليها. ما رزق عليه ما رزق يعني القرآن السنة الله أنزل يسنة. لتبين الرسول يبينه يبين القرآن لأن كثير على آيات مجملات يبينها رسوله لحد استذاع الآية قال لنا ليكن تفرى أي القرآن ما يبين الناس ما رزق عليه ما أي سنة ما شبين قد يكون تبين من القرآن ولا تبينه من السنة ولا تبين إحنا هو هو قلنا لا بنقول كذا تبين علينا من اي محل ان القران بعضه يبين بعض والله يبينها من السنه والله ما اجي ايش اللي بيعمر من ما الله لا... القرآن لتبين للناس يا الرسول ما نزل اليه يعني القران اما القران أنزلنا إليك الذخرة عن القرآن لتبين للناس ما نزلانها يعني بينهم القرآن القرآن لا قرآننا. القرآن تبينها بس, بس أنها بدأ غيرها لا ها سلم لا, لا, لا القرآن القرآن أيه. و... نزل القرآن على رسول الله لأنه يبين للناس الناس ما يهدي يدروبها لان القرآن هذا فيه آيات كثير ما لو الله كثير لك ما الله يقول لك الله يقول على كل واحد وكل واحد يشتيه منه. ان بأيات القرآن ما يقول لك منه الله يقول ان الله ما لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك كذا الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله لا لا, لا, لا, لا لا ما أزال انا ما انا ما انا ما بنفهم على ذولا ما على كل واحد لانه لو تبين للناس قاية. يا رضي الله اي يا لدي يا لدي بينه انت بينه واش ما خب ربي ما يصنه قادي عايب خلاله ولا امه احنا ايه امه ايه امه يصنه مبلغاته لانه جيبريل باعي صار رسول الله باعي نزيل ويخب ربي واش اراضي بله او زابي لخب كل واحدة ما اقول قادي تراضي كأن الذكر هلي بباسط الذكر يبين ذكر غير أبدأ أقول عن بعضه يبين بعض، والرسول هو يبين. <تصفيق> اللي من لهم من الذكر. تبين لهم تبين الأحكام. تبين لهم وجوب الصلاة. تبين لهم وجوب الصيام. تبين لهم كذا. من الذكر بنفسه. افتحي بها من دخل جامعه ادرك نفسي في هالاحكم بنا فأنزل الله عليك انزل الله على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرني هابيل لنا ما فيه ما انا هابيل انا هابيل انا هابيل انا لنا لا ما هابيل انا هابيل انا هابيل انا هابيل انا هابيل انا هابيل انا سبين ما ذي تبين المنزل فقط ان منزل، لك ان تبين الهم من القرآن كل شيء هيا لك ان اقول لك لا يكون لك باعتبار ما ثبت ان اقول لك لا اقول باعتبار ان اقول لك ان اقول لك بيان وقد يقرر ان بهذه لك على وجه لك ان يعني بدون كل حكم كل حكم كل حكم ما بنقول مثلا هذا مبين ووضع به بعض رح ما هو مبين لها ولا هذا بنقول من هذا الحين نقول أنا بنقول القرآن دليل ولا مع إنها قطع آيات كثير ما هي أجيل لا يجوز نعمل بهذا دليل السنة هم يقولون هذا دليل قالوا هناك يقولوا ان القرآن دليل قالوا لك بشرطه وباقولوا دليل في الجملة لأن ما كل منه شيء دليل. بشي مجمل ما هو دليل بشي منسوخ ما هو دليل بشي كذا ما هو دليل فما به دليل في الجمله ما الشوق من كل حاجه دليل لان فيها الاشياء دي ما هي دليل كذلك السنه يقول السنه دليل مع ان السنه مجمل لا صح الاحتياج بها مع فيها منسوخ لا صح الاحتياج به مع فيها، ما به في الجمله جمله دون تفصيل كل شيء فهنا ما به مانع ان نقول ان هذا الحينه مبين وما قصدي ان كل شيء قد يكون في شيء مزوغ قد يكون الشيء في, في ما هم بيّن قد يكون في شيء عادي السلام <تصفيق> للتعامل فلما يكون هيا ساره وحاصله أن لا تدل على أن السنه تبين القران لانه عليه وعلى اله صلوات وسلام انما يكون مبينا بها فلو نسخ الكتاب فلو نسخ الكتاب لكان مخالفا لقوله لتبين للناس ما نزل اليهم اذا نسخت بين فيكون المبين هو الكتاب للرسول فيلزم نقيض ما نطق به القران وهو محال وحاصل الجواب منع اختصاص تبينه بها لجاوز ان يكون مبينا بما ورد على لسانهم الكتاب والسنه جميعا والجمهور من أئمة الزيدية وغيرهم على جاز نسخ القرآن بالمتواتر من السنة ومنعه الشافعي رضي الله عنه وتابعه على ذلك طائفة وهو مروع عن بعض أئمة الزيدية واختلف المانعون فمنهم من منعه عقلن كالحارث المحاسبي كالحارث المحاسبي, المحاسبي كالحارث المحاسبي وعبد الله وعبد الله بن سعيد والقلانسي والله عن احمد ها القلانسي هو عن احمد بن حنبل ومنهم منعه سمع عن الشيخ ابي حامد الاسفرايني وهو مقتضى كلام المانعين من ائمه الزيدية وتؤيل به مذهب الشافعي احتج الجمهور بقوله لانه معلوم المتاخر فرض فوجب على المكلفين اتباعه ولا مانع معرفتي كون حكم مصلحه ولا مانع من معرفة كوني حكم مصلحة بالقرآن ومعرفة كوني بدله مصلحة بالنسبة بالنسبة, بالنسبة بالسنة ما انبتل مصلحة بالحكم بالقرآن وانبتل ها زي كان مصلحة وثبت بالقرآن وارجع انتهى وجعلنا مصلحة بدله بالسنة ماهبث مانع قيل في الاحتياء المانعين سمعان قال تعالى ما نسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وهو يدل على عدم جازسخ القرآن بالسنة من وجهين أحدهما أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيرا أو مثله والسنة ليست كذلك ثانيهما أنه قال نأتي والضمير لله فجب الله ينسخ الله بما الله ينسخ الله بما أتي به الله وهو القرآن وناء المراد من قوله نأتي بخير منها أو مثلها الحكم وهو خير الحكم ما ننسخ من آية الأنسان نأتي بخير منها حكم الله سوا ما يشتي قصدها آية حكم والحكم باسبر من السنة ولا من غير السنه من وما جاء إذا لنا حكم إذا قد جاء حكم كيف ما كان الحكم بديه من السنة بديه من القرآن وهو خير أو مثل في حق المخلف. حكمة أو ثوابا يعني اما من جهة الحكمة ولا من جهة الثواب يعني يكون خير <تصفيق> ما ننسخ من أيتنا ونأتي بخير منها فشي ما نأتي بخير منها يعني نأتي بلفظ ما معك الله ما نأتي بلفظ أو نأتي بحكم <تصفيق> يا كلامنا من آية. ما لا لا لا ما من بخير منها والخير اعم ناتي بخير سواء كان الخير حكم او لفظ بخير منها. من وين يا اخو الله من القران سواء من السنه ولا من القران من وين ما هو ناتي بخير منه سواء حكما او لفظا سواء من القران ولا من غير القرآن. <تصفيق> من وين جاك ايه؟ انا جيب خير من Nie ma جيب خير Nie ma أهل لا الحين قال يهتم بالأرك منها. نحن قالوا نأتي بخير منها ويكون الله لا يكون رسول الله إن الله قال نأتي ها هذا المراد لا لانهي بحكم. والحكم من الحكم من ما هو سام الرسول الله ولا الله ما إسKEل السؤال فيえてي؟ ماذا يأتي بنتآ فهو تبني As-Samp? بعضهم يقول نسرك هلا من أختاس أحدهم من ما أبنى and be شكر عليهم الإسوب يقول نأتي بخير منها ومن الله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 باسبر وجوده يا أهل جواب الأول والثاني المعروف عليه نجي حكمان مثلاً. سلام. مثلاً. ننسخ ننسخ ننسخ ننسخ إذا نسخ. لا نسخ. لا نأتي بخير منها لا تقول او ننسيها نأتي بخير منا. مشكلة حين يقول يعني نتركها وارجع يقول نأتي بغير منهم يعني لا هذا الجواب الشرط ننسي ايه واه هم يقولوا انه المعطوف لان ما ننسخ مناسين او ننسيهم من الحين قلناها معطوف على تيه ما هو شرط ان يكون يهود يكون احكاما فيه كل شيء مثلا ما هم يقولوا عقوب نافلة قالوا نافلة حال من تيه ولا هو مريد ان يكون حال من اثنين لأ إن ذاقدوا معذوف عليه، ومن له إسحاقا واحد منهم، والآخر ما هو نافل، من لا ولا الولد. مثل <تصفيق> الحين يقولون ما عندهم توبيخ الله، والراسفونا في العلم يقولون إن أنا عملنا به، حين قالوا, قالوا يقولون به، في العلم، ولا إذا قدوا يكون معه توبيخ الله، أن يكون والله مثلهم. لا يا معلم هذا أحمر شل سوا لا إن جاء زيد وعمر فأكرمه قد أعلقه على واحد منهما هذا إذا با... رينا منافه إذا رين الكلام ما سبر سباه ولما ظهرته ظهرته ف... لا إن هذا متعلق بهذا يعني هو يحمل عليهم هذا الجريء إيه إيه إيه إذا بسليم ما إذا ما بشي فظهرنا ولكن يجب ما يكون هذا الشارع هو ان يكون هذا الشارع هو ان يكون هذا الشارع هو ان هو ان ما هو الشارك المعضوحة المعضوحة في جميع ما هو هذا هو لا ما من حاجة من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك والله هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك على هناك من سلمنا فغير هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من بل اكون ناسخ لها امرا اخر ايضا عفى حين يقول ما انسخ من انزال لا سي خير منها ما هو بمعنى بخير منها يعني يكون هو الناسخ لهذا بل هذا ما تيه الايه فولد لك المسجد الحرام وهب لك إن المؤمنين والمؤمنات ولا ما قال لك سيلك بنازخ مكانه قال لك ما انسخ من الايه لا نسخ هذه الايه باجيب ايه اخرى فقط فكت... غير <سؤال> <حسيحة> دي عندك فرض انها ايه غير لا عندك الجواب على الجواب الاول ذا جواب ثاني يعني ناتي بايه والله جاب اذاني وزاني هي في الله الواحد ما ادري هذا تويد بعيد ظاهر الايه كذا. ما ننظر الآية كان. ما ننسخ من الناس نأتي بخير منها. ما قال نأتي بالناس خيرا من جي اكل. وتكون الناس خدل جاية. كان لنسخها ونبعدها. ما ننهب لكم آية احسن منها. فقط. ورجع عجالا ابقله والله احد. سعلم الناس والمنزوح. خبروا لك و ينطلوا ما ربي ما هو قال ما هو من السحر الحمد لله الحمد لله موجة موجة ليش شاء داكي ما بينهم اي تعلق لأن ما بينهم نافع ولا بين حد. لا هي ما بلغستي إن, أن ما به على جهل إن فروضهم معهم قواعد أهل الدولة قالوا قالوا فرع ما هو صحيح إن فرع قالوا بل ما به بين عاشوراء وبين رمضان تعارف ولا بين أي تعارض قال ده ما شرط يكون ها. لا ما هم ما يقولون أن فرع التعارف. هذا ما هو في كل مكان. ولا جهال من الرباح. أخوة من <تصفيق> هذا وهذا المخ هو ضروري ما هو فرع التعارف يعني إذا جاء تعارف يجي ناس أقول ما عندك دبلاش كه؟ ما إذا جات تعارف لكن قلنا لكم أنجو بنيتوا على ذيها يجي لنا أقول والله أحد كل الناس خالبه ما هو برور أن تقولوا مش عارف مقصاد مزين شوال لا ذا عاشورة ومعه رمضان رمضان مسخ عاشورة مش بينهم أي تعارف. ولا به أي شيء <تصفيق> فإذن هم ما حدال إن هذا ناسخ وهذا منسوخ إلا حين يجي خبره إن هذا واجب وأزاله ربي وأوجب علينا هذا بدل هذا اذا قال لكم كله والله أحد هذا أوجبها ربي وجعلها آية وجعلها بدل هذا هذا نزخها وش ما بده أي شيء بدل وهبه نرحب لا يضر الناس لا بدأ الناس لا بدأ عندنا نأتي بخير النوم أخي كم بله نهذف بخير ما ما بالداخل ما وما الناس عندنا الله قال هذا لا المقدون نصح نقول ما من اته ونساناتي بخير منها ما هو نأتي بخير منها وتكون هذه ناتخة هذا يعني مثلا قال الله المسجد الحرام جالك ثانيه بل لا جاء قال إلى المسجد الحرام صلوا الى بيت المقدس ما هم يكون كذا يعني سياده اعتنانا النفس ما منها نأتي بخير منها أما حكمنا الخلام الأول والحكم قد يكون من السنة قد يكون من غير السنة أو نأتي بلفظ الخير منها يعني في آية هو لا هو أن تكون هذه الآية معارضة يعني في هذا هو يهب لك آية ما به مانع وش المانع ما درينا وش المانع يخبروا له من, من المادرة أنت مسح على الخفين منزوغ من المادرة أنت عاج شوال منزوغ وعاج وراء منزوغ كازا بلا تدري أمسنا من قادرة عدة تلك أو فيها مسا هذا لك لك يقول هذا ما قالوا بس تخ الله حي انا ما قالوا لك عندك هاي وين قال انا مسخك لا يا ز وين يجماعه عندنا قطن بهذا المعشر وين نحن نعبد وين نحن هذا الحين سلمنا في التلاوه يعني لما لا يكون المراد في الاهل نسخه التلاوه فيدان نسخه على تلاوه ايه بدلها به تلاوتها خير منها في الثوب او مثل له الضمير لله في فيناتي لا يمنع الناس بالسنه لان الكتاب والسنة جميع من عند الله قال الله تعالى وما انزل عن الهوى ان هو الا وحيوها وبه يعلم الجواب عن تمسكين بقوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن لم يكن المراد لا ان لم يكن المراد لا اضع لفن. لم ينزل مكان ما انزل <تصفيق> قل ما يكون لي أن أبدلهم تلقائي نفسي إذا ما أقول لنا المراد إذا ما أقول لنا المراد كذا لا إذا قال قل ما يكون لي ان أبدلهم تلقائي نفسي معناتها أني بجيب هذا اللفظ بدل هذا اللفظ تمام؟ ما <تصفيق> قول ما يكون المبلغ النفقات كل ما يكون لي بدي لهم له نفسي. إن لم يكون المراد لا أضع رفض لم ينزل. إن لم يكن المراد لا أضع لم ينزل مكان ما أنزل. يعني لا المعنى هذا. هذا الحين من أحيان نحتج على أن كلها من عند ربي وكلها واحد. ه قوله ما يقول ما يقول لأنه بدي له من تلقائي نفسي يعني كلها هي وحي خلاص كل شيء هو من عند رسول الله هو وحي. وإذا يعلم المراد ذي المعنى الذي قال به. أو إن يكون مراد إذا أراد ما يكون لأنه بدي يعني ما يكون لأن أهبد الله ما كان هذا اللفظ ثم ما هذي نشته لا لأن هذا حين نشين نزكام رسول الله من كله من عند الله. الله. يعني ما النبي يقول ما أبلغ رأي لا. إلا لم يكن المراد اضعوا رفضا من ينزل مكان ما انزل واما المانعون عقون فحتجو المانعون 40